قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبه بعرفة قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحه من حجبي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر فسألت بلانا حيننا خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل, فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى المسألة الأولى الصلاة في البيت والمراد بالبيت الكعبة والبيت الحرام تاريخه طويل عريق ولو أن المسلمين عنوا بتاريخه وباحداثه وبما لهم فيه لكان لهم في ذلك مجد عظيم وشرف تليد والعالم كله يعلم أنه لا يوجد على وجه الأرض اثر من الآثار أو معقل من المعاق أو ماثره من المآثر في أي أمة كانت وفي أي مكان كان كهذا البيت الحرام ويكفي لهذه الأمة شرف. أن يكون قبلتهم جميعا في توجههم لربهم ويكفي لهذه الأمة عزة أن يكون محجهم إلى الله تعالى ويكفي أن المولى سبحانه قال في حقه واجعلنا البيت مثابة للناس وامنا والمثابة المرجى وهكذا البيت يثوبون إليه في كل وقت، سواء في الجاهلية أو في الإسلام. يثوبون إليه في الجاهلية طلبا للأمن والسلام، ومن دخله كان آمنا. ومن حق المسلمين اليوم، وهم يسمعون النداءات شرقا وغربا سعيا وراء السلام. أن يرفعوا أصواتهم ها هو السلام في الإسلام من حق المسلمين أن يبينوا للعالم أن دين الإسلام هو دين السلام الحق وأنه يدعو إلى السلم كافة وهذا موقف واسع يخرج بنا عن مقتضى هذا الحديث وهذا الموضوع وكان بودي لو أرى من دارس الدراسات العليا أن يتوجه بالدراسة إلى تاريخ هذا البيت وأن يبين آثاره على وجه الأرض لا إلى مكة وضواحيها فحسب ولكن للعالم كله لا للعالم الإسلامي فحسب بل ولغير الإسلامي ونحن نشهد اليوم الحجاج الذين يأتون من آفاق الأرض من كل فج عميق من وراء مجيئهم ينتفع غير المسلمين ولو من النواحي الاقتصادية فحسب من شركات سياحة ومن نقل ومن اقتصاد ومن ومن إلى غير ذلك هذا البيت الذي جعله الله سبحانه مثابة للناس وامنا هو أول بيت وضع للناس هو البيت الذي خطط له رب العالمين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هذا البيت الذي بدأ ببناية الملائكة أو آدم أو شيت أو غير ذلك تاريخ بعيد سحيق في البعد تاريخ شرف ومجد حري أن يعنى بتاريخه وأن تدرس أوضاعه وقد سجل البعض كل أحداثه من الناحية العمرانية متى بني ومن بناه وكيف بني وألفت في ذلك الكتب ولكن الاثار الدينية الاجتماعية الاقتصادية غير ذلك في حاجة الى من يكتب فيها ويكتب ويفيد نحن هنا في عصر الاسلام وفي اول البعثة وموقف النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله تعالى من هذا البيت سببا لينتزع من قريش إبان عدائها أو إبان شبابها وقوتها وقبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها يجعل هناك سببا ينتزع من قريش الاعتراف بشخصية محمد بن عبد الله أنه الأمين المرضي عندهم حينما هدمت الكعبة وأرادوا بناءها وتنازعوا عند وضع الحجر الأسود أي قبيلة يكون لها شرف وضعه في مكانه الحجر الذي تضافرت النصوص وإن كان فيها مقالات لكن يشهد بعضها لبعض أنه أنزل من الجنة وتاريخه ايضا طويل فكادوا يقتتلون على من ينال شرف وضعه في مكانه وغمسوا أيديهم في الدماء كعادتهم عند القتال اذا ارادوا القتال غمسوا ايديهم في الدماء واذا ارادوا الصلح غمسوا ايديهم في الطيب واخيرا تداركهم الله وقال بعضهم لبعض على ما يقتل بعضنا بعضا ارتدوا ان نحكم اول من يخرج علينا من هذا الفجر قالوا رضينا فاذا بالخارج عليهم هو محمد بن عبد الله قبل البعثه فاذا بهم جميعا يقولون رضيناه الامين الامين رضيناه شهاده مقدمه تنتزع منهم حتى لا يدعون خيانة فيه حتى اذا ما رفضوا ما جاء به يكون الرفض عنادا منهم لانه الامين الذي اعترفوا به وهكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم شرف وضعه بيده وحل الإشكال وكان رمزا إلى أن مبعثه يلم الصدع ويدعو إلى السلم ويفض المشكل ويهدي الناس إلى سواء الصراط متخاصمون على أي شيء يتنازعون على شرف ولهم الحق لأنه شرف عظيم يتنافس فيه فكيف يفعل بالقبائل المتعددة كيف يفض هذا النزاع ويحل هذا الإشكال بسط رداءه وأخذ الحجر بيده ووضعه في وسطه وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف الرداء والترفع أي حكمة هذه اشترك الجميع حتى ساموه بمكانه فأخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه من البيت وهكذا استقر مكانه كان إرهاصا بأن إصلاح شؤونهم على يده وجمع كلمتهم على يده وحقن دمائهم على يده تمت هذه ومضت وجاء الإسلام وبعث صلى الله عليه وسلم يأتي من الإرهاص في دخول البيت يقول عثمان بن أبي طلحة هذا الذي دخل مع بلال وأسامة يقول كنا نفتح البيت يوم الاثنين والخميس فجاء النبي ليدخل مع الناس فتكلمت عليه وأغلظت له وحلم وحلم علي عليه الصلاة والسلام تكلمت وأغلظت عليه وحلم علي صدق الله العظيم وإنك لعلى خلق عظيم لما لا يكون ذلك ألم يتعهده ربه من قبل ولادته ألم يحفظه وهو في أصلاب آبائه ما جاء في سفاح قط كما قال صلى الله عليه وسلم تنقل في أصلاب آبائه من نكاح لا سفاح وكم كان السفاح في الجاهلية وقد صانه الله من ذلك ولما ولد يتولاه رب العالمين ايضا وفي طفولته يشق صدره ويخرج حظ الشيطان منه وهو رضيع عند حليمه السعديه في بني سعد ثم تولاه ويرعاه ويصونه من كل ما كان عليه شباب الجاهلية من انحراف ومما لا يرضاه خلق حتى كمل بالبعثة المحمدية الشريفة زيد بن حارث لما اخذ اسيرة وخطف مع امه جاءت به تزور اخواله في مكة وبيع وانتهى امره الى خديجة رضي الله تعالى عنها فأخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أبوه ذلك فجاء مع عمه وجاء بالفداء وقال يا محمد قبل البعثة علمت بأن ولدنا عندك وهذا فداؤه نريد أن تقبل الفداء وتعطينا ولدنا قال أوى غير ذلك قال وما هو قال أدعوه وأخيره فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء وإن اختارني فما أنا بالمفادي من يختارني على أهله قال والله لقد أنصفتنا فلما كان بعد العصر دعاه وقال يا زيد أتعرف هذا؟ نعم هذا أبي أتعرف هذا؟ نعم هذا عمي قال جاءوا بالفداء ليفادونك وقلت لهم أخيرك فإن اخترتهما فاذهب معهما بدون فداء وإن اخترتني فما أنا بالمفادي من يختارني على أهله فقال والله لا أختار عليك أحدا أبدا فيقول أبوه وعمه ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية قال وكيف لا أختارها معه ووالله ما فعلت شيئا قط وقال لي لما لم تفعل؟ وما لم افعل شيئا وقال لي لما لم تفعل ما عنفني على شيء فعلته او لم افعل من ذاك الوقت خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما فهو عثمان يقول وفي عصر النبوة في اولها يقول جخ كنا نفتح البيت يوم الاثنين والخميس فجاء النبي يدخل مع الناس فتكلمت عليه وأغلظت له وحلم علي ثم قال يا عثمان كيف بك ان ترى هذا المفتاح في يدي أضعه حيث شئت أي مفتاح الكعبة قال عثمان اذا ذلت قريش وهانت قال لا بل عزت وكرمت يقول عثمان لقد كان لهذه الكلمة موقع في نفسي فأردت الإسلام فزبرني أهلي زبرا شديدا نهوه وزجروه ثم لما جاء ودخل مكة عام سبع في عمرة القضية فممت أن آتي إليه ولكن لم أدركه حتى جاء إلى المدينة فخرجت في اثره فلقيت خالد بن الوليد خارجا الى المدينه ثم لقينا عمرو بن العاص خارجا الى المدينه فذهبنا معا وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه وبايعته على الاسلام ومكثت معه حتى جاء عام ثمان لفتح مكه فلما دخل البيت قال يا عثمان اين مفتاح الكعبه فذهب ووضعه في يده ثم قال خذه يا عثمان هي فيكم لا ينزعه منكم إلا ظالم وهكذا صدقت نبوءته وإخباره صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته بين يدي عثمان يشهدها سمعها اولا وتحققت على يده اخيرا دخل صلى الله عليه وسلم وعند قضيته جاء علي قضيه طويله قال اعطني المفتاح يا رسول الله فلم يجبه ثم اخيرا نزلت الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قيل نزلت في ذلك وقيل هي والعبره بعموم اللفظ المهم عندنا خبر عثمان في قضية المفتاح ففتح له الباب ودخل مع من دخل معه بلال وأسامة حب رسول الله وابن حبه وعثمان صاحبه الأول وأغلقوا عليهم الباب هنا يبحث العلماء غلق المساجد صيانتها حفظها وهنا يبحث أيضا عند الزحام التدابير لنقل الأمنية مخافة الاعتداء او غير ذلك الزحام وشدته وكبس رغبة العالم لو ترك الباب مفتوحا من الذي لا يرغب ان يدخل الكعبة مع رسول الله ولو ليرى ماذا سيفعل واذا دخل الجميع البيت ماذا يكون الحال اذا تدابير للامن او للمصلحة او لما فيه خير للجميع اغلق الباب سيانة لذلك يأتي عند بلال ايضا او عبد الله بن عمر فكنت اول ما جئت اي لم يحضر ذلك فلقيت اول من لقيت بلالا فسألته وهنا يأتي الخلاف عند العلماء اسامه بلال عثمان تاتي روايات هل صلى رسول الله في الكعبة او لم يصلي فتجد بعض الروايات انه ألسق صدره بأركانها بجدرانها الاربعه وكبر أو كبر في جوانبها وخرج ثم صلى وهذه رواية موطأ ومثلها رواية البخاري يبوب له البخاري رحمه الله الصلاة في البيت ويثبت هنا هذا الحديث الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في البيت بعد هذا يأتي مبحث العلماء اين صلى حيثما كان هل تحرى هذا المكان عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاثة وراءه وكان البيت على ستة اعمده هل كان ذلك قصدا او كان ذلك عفوا البحث عندهم في الصلاة في البيت اتصح الصلاة في البيت ام لا وتاتي الاجوبه متعددة لا على الاطلاق نعم على الإطلاق فرضا ونفلا التفصيل جواز النافلة وعدم جواز الفريضة والخلاف في ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز النافلة وعدم جواز الفريضة وهو مذهب مالك ومذهب أحمد وأبو حنيفة وعند الشافعية جوز الفرض والنفل بشرط أنه إذا صلى داخل البيت واتجه إلى جهة الباب يكون الباب مغفولا أي مردودا ليكون أمامه ما يستقبله من البيت أما الفريضة فيقول ابن عباس لا تصح الفريضة في البيت لأن الله أمر المسلمين أن يستقبلوا البيت. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسجد الحرام أي الكعبة مامورون بأنك تكون هي قبلتنا أي بكليتها، فإذا ما دخل البيت واتجه إلى أي جهة منها. يكون استقبل البعض واستدبر البعض الاخر لم يستقبل البيت بكليته ومن هنا علل المالكية كما قال ابن عباس الفرض لا يجوز في ذلك والحجر تبع للبيت اما النافلة فجاءت السنة بجوازها ويبقى الفرض على منعه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل فرضا في البيت والشافئية يقولون لو صلى فرضا لكان على الحجاج أن يفعلوا ذلك ولكالت فيه مشقة كما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما يروي صاحب المنتقى ويعلق عليه الشوكان في نيل الأوطار قالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا ثم جاءني نكدات قلت ما بالك قال لقد فعلت شيئا وجدت أني لم أفعله دخلت البيت وصليت فيه أخشى أن أشق على الناس بعدي وهذا يؤدي هل كان صلاته فيها كانت في الحج أو كانت عام الفتح إذا كانت عام الفتح فلا دخل لها بالحج إذا لا علاقة لهذا الدخول ولتلك الصلاة بالحج فالمشقة تهون حين إذن ولما ثبت الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت. لا مانع اذا مع المحافظة كما فعل في اول دخوله المحافظة على هذا الزحام والذي يشاهد فتح الكعبة وقت موسم الحج ويجد الزحام الشديد هناك يقول لا ينبغي لاحد ان يقرب ذاك الزحام رجالا كانوا او نساء اما اذا كان بالترتيب الذي بينه صلى الله عليه وسلم وان يكون الدخول بحساب والخروج بحساب بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في تخطيط البيت حينما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال باب الكعبة مرتفعا هكذا قال هذا فعل قومك يدخل من شاء ويمنع من أبوا ولولا حداثه قومك بإسلام أو حدافتهم بشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين باب للداخل وباب للخارج تنظيم مرور للبشر تلافي لهذا الزحام الشديد فلو رتب الناس على هذين البابين فقط دون أن يتقابل ويتزاحم داخل وخارج لكفاهم خروج واليوم كما يقول علماء الاجتماع والأمن عملية التفريغ أو سرعة التفريغ من أهم مقاصد الأمن في العمارات الكبرى إذا كان هناك عمارة يسكنها ألف شخص وكان هناك لها بابان فقط وجاء حدث من حريق أو هدم أو غير ذلك متى تخلي هؤلاء الأعداد من هذين البابين فقط ولذا يجعلون أبوابا خلفية يجعلون أبوابا للطوارئ كل ذلك مفادات لهذا الازدحام ولهذا الاضطراب ويقول صلى الله عليه وسلم جعلت لها بابين بابا للداخل وبابا للخارج ولا سويتهما بالارض اي لا يحتاجان الى صعود ولا الى نزول ولما جاء ابن الزبير اقام الكعبة على ما خطط لها رسول الله ادخل الحجر فيها وانزل البابا وجعلها ما بابين ولما جاء الحجاج لم يرضى بفعل ابن الزبير ولم يريد أن يبقى له أثر في البيت وأراد أن يعيدها على ما كانت عليه فأعادها على ما كانت عليه زمن قريش وقال بنايه تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نعيدها على ما تركها رسول الله وهكذا اجتهد وأعادها على ما كانت لما جاء الهرون الرشيد وقال لمالك اذا كان امر الكعبة كما تخلون وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا لماذا لا اعيدها على ما فعل ابن الزبير وابنيها على ما اراد رسول الله قال مالك بنظره الثاقب وبسد باب الذرائع وبسد باب الفتن والتغيير قال لا لا تفعل قال ولماذا وأنا أفعلها على السنة قال أخشى أن يصبح البيت ألعوبة الملوك كلما جاء ملك قال أنا أفعل وأفعل حتى يتغير البيت عن مكانه وبقي على ما هو عليه اليوم يهمناك في الصلاة في البيت النافله لا شك فيها ويشهد لذلك إذا كان الباب قد أغلق ولم يرى أحد لكن ابن عمر سأل بلال أصلى رسول الله؟ أين صلى رسول الله؟ فبين له المكان الذي صلى فيه وأنه صلى ركعتين إذا كان هناك معارضة بروايات أخرى بأنه لم يصلب الكبر فقط فإن عندنا من الأحاديث القولية والفعلية ما يشهد لهذه الرواية وأنه صلى الله عليه وسلم قطعا صلى فيها وهو لما قالت عائشة لرسول الله ما بال الباب كذا ما بال هذا الحجر قال قصرة النفقة بقومك لما أراد بنايه البيت أي النفقة الحلال ومن عجب أيها الإخوة قوم في الجاهلية يتعاملون بالربا ويقولون حلوان الكاهن ويأخذون الرشوة ويفعلون ويفعلون حينما ارادوا بناية الكعبة قالوا انظروا لا تقدموا في بيت الله مالا حراما انظروا الى المال الحلال لان الله لا يقبل منا حراما هم في جاهليتهم جاء الاسلام ويقول صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا ما كان طيبا كيف نفعل؟ واموالنا فيها حلوان كاهن ومهر بغين ورشوه وربا قال اجمعوا حلي نسائكم لانه كما في عرف المال مال صامت بخلاف المال السيال النقد يجري في كل طريق اما الذهب الحلي فهو ثابت مجمد في مكانه لا يرابى به ولا يشترى به ولا يقدم رشوة ولا يكون حلوانا لكاء يحفظ من التعامل بالربويات فجمعوا حلي النساء فاذا ما جمعوا لا يكفي لبناء البيت على قواعد ابراهيم قالوا نختزل منه جزء ونحافظ على الركنين اليمانيين اي الذي فيه الحجر الاسود والذي يحاذيه، ونقتصر الركنين الشاميين ونحجر الجزء الذي نتركه من البيت والتحجير هو الحفظ كالحجرة والحجرة وحجروا على البيت وما يسمى بحجر اسماعيل لم يكن اسماعيل صنع حجرة ولم يكن اسماعيل ترك شيئا من البيت ولا ولم يدفن اسماعيل هناك ولكن قالوا في سبب التسمية لان اسماعيل توفي والبيت قائم قالوا انه كان اسماعيل عليه السلام بعد ان شارك اباه في بناية البيت واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل بعد ان اتم البناء كان للبناء ظل في جهة الشمال فكان يجلس فيه اسماعيل وكان يصنع النبال والسهام فكان مجلسه في ظل الكعبة فلما جعلوا الحجرة حجر إسماعيل حجر مكان جلوس إسماعيل بالإضافة إليه باحتبار ما كان قبل ذلك فلما طلبت عائشة قالت أريد الصلاة في البيت أخذ بيدها وأدخلها الحجرة وقال صلها هنا فإنه من البيت فإذا كانت صلها هنا فإنه من البيت ومن للتبعيد وما صح للبعض صح للكل إذا يجوز قال العلماء أن من تيسر له ودخل البيت كما جاء في بعض الآثار من دخل البيت دخل فيه حسنة وخرج مغفورا له ولكن ينبغي أن يعلم أن كل فضيلة ينبغي أن يكون الطريق إليها فاضلا أما أن تكتسب فضيلة وتصل إليها على رذيلة فهذا ممنوع شرعا مثلا تقبيل الحجر لا شك بانه فضيله ولكن تؤذي الناس وتدمي الناس وتدعس على الناس ويهين القوي الضعيف لكي تصل الى الحجر وتمسحه هذا لا يجوز شرعا لان حرمة المسلم الضعيف الذي اهنته او الذي وفات عليه او الذي جرحت كرامته او دفعته او اذيت حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة بكليتها لان حرمة المسلم اذا قتلت دمًا اذا اسأت لانسان من الذي يجبر هذا الكسر الا الله سبحانه وتعالى فاذا قتلته لا يستطيع العالم ان يعيد بنيته اما البيت اذا هدم فانه يبنى تحفظ حجارته ويعاد بناؤه وكم أعيد بناؤه في التاريخ إذا حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت فتريد أن تصل إلى فضيلة البيت أو الصلاة داخل البيت وترتكب رذائل متعددة على رؤوس الناس كشف العورات وكم يحدث هناك من شاهد ذلك إذا من أراد الفضيلة فليسلك إليها طريقا فاضلا لكي تسلم له تلك الفضيلة ولا يصل الى فضيلة عن طريق رديلة قط لان الرديلة تمحو تلك الفضيلة ولا تبقي لها اثرا واتفق الجميع بان هذا الدخول المذكور هنا انما كان في عام الفتح وهو الذي في ذاك الموقف لما جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وأراد الخروج وقف على باب البيت وقال وهم مجتمعون جميعا يا أهل مكة ماذا ترونني فاعل بكم انظروا هذا الموقف أيها الاخوه قبل ثمان سنوات فقط يخرج متخفيا في الغار هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تلك المائية الناصرة مائية النصر والتأييد والقرب والرعاية والعناية جاءت به فاتحا مكة يدخل من اعلاها ويقول كما سئل من أين تدخل يا رسول الله مكة قال انظروا ما قال حسان فيقول حسان في مدحته لرسول الله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وهكذا دخل من أعلى مكة ودخل مطاطئا رأسه متواضعا لله سبحانه وهكذا تسلم مكة قيادها لرسول الله وها هم بين يديه حينما اخرجوه وجعلوا مئة من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا وها هم اليوم ذهب عنهم كبرياءهم ذهب عنهم طغيانهم وهم يقفون بين يديه فيجيبون أخ كريم وابن أخ كريم من أول هو أخ كريم وابن أخ كريم ولكن الإناد ماذا يكون جوابه صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء وهكذا يصدق قوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم تاريخ البيت يا عظيم ليس مجرد بنائه ووضع حجر على حجر من أين بنيه من أربعة جبال من الطائف من الشام من كذا من كذا من الطور لا حاجة لنا في هذا من أي حجارة كان بني جبل الكعبة معروف في مكة جبل هندي أو غيره الذي يهمنا آثار هذا البيت في حياة المسلمين بل في حياة العالم كله هو في حاجة إلى دراسة ووقفات طويلة نحن نتركها إما نشتغل بتاريخه الشكلي بتاريخه الإمراني لكن الحقيقة وراء ذلك ما هو آثاء ما هي آثار هذا البيت في العالم ها هو صلى الله عليه وسلم يعلنها على باب بيته على باب بيت الله ماذا ترونني فاعل بكم أي خطاب أبلغ من هذا أي منحة وفضل على أمة من قائدها أو من رئيسها أعظم من ذلك هم بين يديه وقد قالوا هل فتحت مكة صلحا أو عنوة وقيل جانب كان عنوى لقتال خالد في بعض الجوانب وقيل فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فهو آمن من دخل البيت فهو آمن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم إنها بلدة حرام يوم خلق الله السماوات والأرض وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا لقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة كما كانت من قبل تاريخ طويل اثار عظيمه لا يستطيع إنسان أن يوفي جانبا من جوانبها ولكن يهمنا دخوله صلى الله عليه وسلم البيت ولماذا يدخله تشريع تكريم إعلال للجميع البيت الذي منع ان يطوف به في سنة الست ها هو يدخله ها هو مفتاحه بيده ها هو يضعه حيث شاء من هذا البيت الذي احتفوا حوله وعلقوا اصنامهم ياتي بقضيب في يده ويشير اليها ما اشار لصلم وهو مثبت بالرصاص في جدار الكعبة ما اشار الى صلم في وجهه الا خر لقطاعه ولا أشار لصلم في قفاه إلا انكب على وجهه وليس ذلك إلا بقضيب يشير إليه إشارة فكأنه طهر البيت من رجس الأصنام وكأنه يدخل ويعلل دخوله البيت إلى غير ذلك من الأمور وقد عرب عليه كنز الكعبة فأبى عنه وتركه حتى لما جاء عمر في خلافته وراد أن يقسم ما في البيت من حمراء وصفراء بيضاء كما يقال اي ذهب وفضة فقال له ابي ابنك ليس لك ذلك قال ولما قال صاحباك من قبلك لم يفعلا فقف عمر رضي الله تعالى عنه الامر واسع جدا ايها الاخوه واحق الكعبة علينا من جميع الجوانب في امنها في سلمها في اقتصادها في دينها في طمانينتها في فتحها في بنائها كل ذلك جوانب متعددة لو وجد من يتتبع ذلك إلى أقصى والله المستعان. نعم. فقال عبد الله تسبت بلال نفينا خان جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن من الذي دخل معه يا جماعة؟ بلال يدخل الكعبة مع رسول الله؟ بلال الذي كان يعذب في البطحاء ويقول أحد أحد؟ بلال الذي ما كان يقام له وزن كان مملوكا ويشتغيه الصديق فها هو يرافق رسول الله داخل الكعبة الله أكبر أسامة بن زيد أسامة الذي أخذ أسيرا وبيعه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافاه رسول الله عليها وتبناه وطاف به حول الكعبة وقال زيد ابني حتى نزلت الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من إلى آخره فهذا اسامه ولد ازعج وهذا بلال الذي كان يعذب في الله فاذا به رفيق رسول الله داخل الكعبه والباب مغلق عليها عبد الله بن عمر لم يفر بها مع رسول الله هذه عزه الاسلام نعم قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثه اعمده وراءه وكان البيت يومئذ على سته اعمده ثم صلى هذا التحديد هل هو قصد منه صلى الله عليه وسلم او هو جاء عفويا او تلقائيا كما يقال وهذا المبحث يأتي ايضا عند المحصد عند نزوله صلى الله عليه وسلم من منى منصر فيه من الحج ونزل في المحصد هل كان ذلك عن قصد او كان ذلك جبله وسيأتي التحقيق انه عن قصد لأنه كما يقول علماء التاريخ خيف بن كنانة هو المحصد هو الذي عقدت فيه مؤامرة الظلم على عقد الصحيفة بمقاطعة قريش لما اجتمعوا هناك لذاك الظلم ينزل فيه رسول الله ليقيم الصلاة ويجتمع المسلمين فيه سياتي تنبيهها إن شاء الله نعم ننتهي من هذا يا اخوان بأن الصلاة في البيت أمر مستقل ليس جزءا من الحج ولا علاقة له بذلك هي فضيلة مستقلة من تيسر له في أي وقت من الأوقات بدون مزاحمة أو إذاء فلا مانع ومن لا فالحجر يسع الجميع من صلى في الحجر كان كمن صلى داخل البيت